ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِكٌ بِنَبَئٍ فَتَبَيَّنُوا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 وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون قضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وَإِنْ طائفتان من المؤمنين فإن قتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيها إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقصطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخريكم واتقوا الله لعلكم ترحمون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 ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوك بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا ارتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن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 ذكرون وأنثى وجعلناكم وجعلناكم وقبائل لتعارفون إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا كل لم تؤمنوا ولكن كونوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمائكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون